بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين هذا هو الدرس الثامن في شرح وصول في التفسير الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى شرح شيخنا ابي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا المجلس ليلة الثاني من ربيع الثاني للعام الحادي والثلاثين بعد الأربعمائة وذنب قال الشيخ رحمه الله تعالى والذي نزل بالقران من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الشرام قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكه والأمانة والحسن والطهارة ما جعله اهلا لان يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بكفق الأعلى وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليسدد الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعه ده أما بعد قد ف... ذكرنا في آخر مجلس قد ذكرنا في آخر مجلس كيفيات كيفيات الوحي اي كيف كان ينزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد وقد بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سمعناه صفات الملك الكريم جبريل عليه السلام المنزل أو المنزل بالوحي والذي اختصاه الله عز وجل بصفات جليلة حميدة كي يكون مهيئا للنزول لهذا الأمر العظيم فكما قال المصنف رحمه الله تعالى أن جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام ثم بدأ يصرد الآيات التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى صفات هذا الملك العظيم الذي خلقه الله على صورة عظيمة كما سوف فقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذه أول الصفات التي يتحل بها جبريل عليه السلام نعم الأمانة وهذه بلا شك من أهم الصفات لأن مهمته عليه السلام قائمة على الأمان على أمانة التبليغ أن يبلغ رسالة رب العالمين إلى الرسول البشري فمن ثم وصف بالامانه حيث إن جبريل عليه السلام قد أدى هذه الرسالة كما سمعها من الله عز وجل دون زيادة أو نقصان و وقد خص اختص الله سبحانه التنزيل بأنه نزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن القلب هو الذي يعي آه. والعقل في القلب كما قال أهل السنة فلما ينزل الملك أي جبريل عليه السلام بكلام الله عز وجل أول ما يعي الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه ثم ينطق به لسانه ويحرك به شفتيه ولشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على أن لا يفوته شيء من الوحي كان يحرك لسانه ليعجل به خشية من أن ينسى منه شيئا فطمأنه ربه عز وجل بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أي إن الله عز وجل قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم سوف يجمع كتابه هذا ونو لا يخشى من نسيان شيء لانه محفوظ ومجموع بحفظ الله فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فاطمئن النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد كان يعالج من التنزيل شده كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه واللام في قوله لتكون هي لام التعليل لان العله وانزال هذا القران على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ان يقوم بهذا القران لينذر العالمين كي ينذرهم عذاب الله وكي يحذرهم من وعيد الله لمن لم يستجب لهذا القرآن وقد جعله الله بلسان عربي مبين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من العرب ولا. وكذلك لأن اللغة العربية هي أشرف اللغات كما شهد بهذا القاصي والداني والعدو, والعدو والصديق وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أن لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة كما يأتي في الآيات التالية ما جعله أهلا لأن يكون الرسول الملائكي بالوحي إلى الرسول البشري فكما قال سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عنده ذي العرش مكين و. قبل أن ننتقل إلى بيان ما في هذه الآية نقول ان ابن عطية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز قد نقل الإجماعة لأن الروح الأمين في آية الشعراء وجبريل عليه السلام ولا عبرة لمن قال بخلاف هذا وقد جاء في قراءة قوله تعالى نزل به الروح الأمين وجهان فقرأها أغلب القراء هكذا نزل به نزل مبني للمعلوم الروح مرفوع على أنه فاعل نزل به الروح الأمين نعم وقرأها قراء الكوفيين نعم نحو الكسائي نعم وابي بكر عن عاصم وحمزة نعم قرأوها بتجديد الزاي نزل به الروح الأمين نعم نعم يكون الفعل هنا منسوبا إلى الله عز وجل أي أن الله نزل بهذا الوحي الروح وهي منصوبة على المفعولية أي أنه مفعول به نزل به الروح الأمين وكما قال ابن جرير في تفسيره إن كلا القراءتين قرأ بهما أهل الأمصار وكلاهما صحيح ولا يختلف المعنى نعم و. وكما قال ابن عطية نعم ابن عطية أيضا وقوله بلسان يمكن أن يتعلق بلفظ الباء بنزل نزل به وهذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يسمع جبريل عليه السلام حروفا عربيه وهو القول الصحيح وتكون صلصلة الجرس صفة بشدة الصوت وتداخل حروفه وعجلة مورده وإغلاضه يعني أن قوله تعالى نزل به الجبريل جبريل كما بينا الروح الأمين الباء في قوله بلسان تتعلق بالفعل نزل أي نزل جبريل بلسان عربي مبين أي نزل بهذا القرآن بحروف العربية كان يقرأها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء في حديث الحارث بن هشام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فيما أخرجه البخاري فقال كان يأتيني أحيان نعم أحيانا الجرس وهذه كانت اشد الصفات كانت اشد الصفات كما قال, كما قال صلى الله عليه وسلم كان وكان اشده علي فمعنى او كسلسله الجرس وكما بينا بين ابن عطيه في كلامه السابق فالشاهد انه أن جبريل عليه السلام كان يقرأ أو كان يبلغ الوحي بالعربية الصحيحة وليس كما قد يقول بعض أهل البدع. من غلاة المتصوفة أو من الزنادقة أنه كان يتكلم بالسريانية أو بالعبرية آه. إلى آخر افتراءاتهم على كتاب الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وأما في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم نعم جبريل عليه السلام بالكرم وهذه بلا شك من الصفات الحميدة ثم قال ذي قوة عند ذي العرش مكين أي أنه عليه السلام كان يتصف بالقوة وبلا شك خلق جبريل عليه السلام يعد خلقا قويا مثينا فكما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى وسلم رأى جبريل على صفته له 600 جنح، وكما أيضا في حديث جابر أنه رآه على كرسي بين السماء والأرض، فكان فرأه على خلق عظيم أو خلق عظيم، فبلا شك هذه الصفة التي خلق عليها تجعله قويا. فهو ذو قوة وكما قال ابن عطية أيضا اختلف الناس في تعلق قوله تعالى عن نعم عند ذي العرش فذهب بعض المتأولين إلى تعلقه بقوله سبحانه ذي قوة وذهب اخرون الى ان الكلام تم في قوله ذي قوه وتعلق الظرف بقوله مكين ومعناه له مكانه ورفعه اي ان قوله تعالى ذي العرش الصواب أن المقصود به الله الله سبحانه وتعالى هو سبحانه ذو العرش أي صاحب العرش وليس المقصود بهذا جبريل عليه السلام ولكن المقصود أن جبريل عليه السلام بلغت رفعته وبلغت مكانته أنه يكون عند عرش الله عز وجل أي أنه بلغ إلى هذا المكان العلي الذي لا يبلغه غيره من الملائكة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله إنه لقول لهم لقول رسول كريم يعني أن هذا القرآن لتبليغ لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو عليه السلام في قوة فقوله تعالى علمه شديد القوة وسوف يأتي في الآية التالية اي شديد الخلق شديد البطش والفعل <تصفيق> ثم قال سبحانه مطاعم ثم امين قال ابن كثير اي له وجاهه نعم مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى وأمين كما بينا في الايه السابقه وقال ابن كثير وهذا عظيم جدا ان يزكي الرب سبحانه نعم الرب سبحانه يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري نعم البشرية محمد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله تعالى وما صاحبكم إلى آخره و قد جاء بعد ذلك أيضا أن سبحانه قال ولقد رآه بالأفق, بالافق المبين وكما كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليه له ستمائة ستمائة جناح ثم قال سبحانه علمه شديد <تصفيق> زمرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى <تصفيق> نعم هذه الآية تشبه آية, آية التكوير وقد وقد قال ابن عطية في المحرر الوجيز ذي قوة عنده ذي العرش مكين يؤيد قوله تعالى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وذو مرة ذو قوة كما قال جمهور المفسرين نحو قتادة وابن زيد والربيع ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي وأصل المرة نعم كما قال ابن عطية من مرائر الحبل ويفتله وإحكام عمله ومن نعم وقال البعض ذو مر أي ذو هيئة حسنة ولكنه قول ضعيف ولكنه قول ضعيف كما قال ابن عطية وهناك من أهل العلم من قال إن المقصود بقوله تعالى علمه شديد القوة ليس جبريل بل إن المقصود الرب سبحانه وتعالى نعم من قال بهذا الحسن البصري فجعل الضمير هنا عائدا على الله سبحانه وتعالى علمه شديد القوة أي الرب ذو مرة أيضا جعلها عائدة على الرب فاستوى أي أن الرب سبحانه استوى على عرشه وكذلك قال في قوله وهو بالأفق الأعلى أي أن المقصود أن الله عز وجل في أعلى عليين وكما قال ابن عطية إحنا ما يجيء المعنى نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ولكن المشهور في تفسير هذه الآية أن الضمير هنا يعود على جبريل عليه السلام. وهو بالأفق الأعلى يوافق قوله ولقد رآه بالأفق المبين وكما بينا أنه صلى الله عليه وسلم قد رآه على صفتي الحقيقية وكما في حديث جابر رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض بعدما فطر عنه أي تأخر عنه الوحي بعد نزوله عليه في غار فراء نعم قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى وَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ المبين أي البين وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوة نعنذ مرة فاستوى إلى آخر الآية كما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام والظاهر والله أعلم أن هذه الصورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى أما الثانية فهي المذكورة في قوله تعالى ولقد رأىه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى فعندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى فتلك إنما ذكرت في صورة النجم وقد نزلت بعد صورة الإسراء و كما قال المصنف قد بين الله تعالى لن أوصاف شبري الذي نزل بالقرآن عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة وهذا واضح وقد بيناه في كلامنا السابق نعم نعم اقرأ يا سالم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى أول ما نزل من القرآن أول ما نزل أول ما نزل من القرآن على وجه إطلاع قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق وهي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم فطر الوحي مدة ثم نزلت ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر ورى تعالى يا أيها المتثر قم فانذر وربك فتبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ يعني لست أعرف, لست أعرف القراءة فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوقت بينما انا امشي إن سمعت صوتا من السماء فذكر الحديث وفي فانذر الله تعالى يا ايها المتكثر قم فانذر وربك فكبر الى قولي ورد ورد نعم هذا المبحث يتعلق بأول ما نزل من كتاب الله عز وجل وقد اختلف أهل العلم في هذا على عدة أقوال ذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن وذكرها غيره والقول الراجح والذي عليه جمهور أهل العلم فمن أول ما نزل من القرآن اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فهذه الآيات هي الآيات الخمسة الأولى نعم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم على الراجح أول ما نزل من القرآن هذه الآيات الخمس والدليل على هذا ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين والذي قد ذكرنا بعضه في المجلس السابق في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم الى غار حراء للتعبد هناك حيث كان يتعبد الليالي ذات العدد حتى جاءه الحق ففاجاه الحق وجاءه جبريل فجاءه جبريل او جاءه ملك الوحي كما في لفظ الحديث وهو بغار حراء فقال لو اقرأ فقال صلى الله عليه واله وسلم ما أنا بقارئ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني احتضنه بشدة حتى بلغ مني الجهد فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطاني الثانية فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ وفي الثالث قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات هذا دليل واضح على أن هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن وأما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنهما والذي أورده أن هنا في كلامه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول قال جابر يا المدثر قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال جابر هل أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم جاورت في حراء فلما قضيت جواري خبطت وفيه إلى القرآن قال فأتيت خديجة فقلت دثروني وذكر لما رأى أنه جبريل جالسا على كرسي بين السماء والأرض فقال دثروني وصبوا علي ماء باردا فأنزل عليه قوله تعالى يا المدثر إلى والرجزة فهجر فقال أجابه أهل العلم عن هذا الحديث عن الجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة في حدث في غار حراء بعده أجوبة أيضا زكرها وأشار إليها السيوطي في كتابه وأقوى هذه الأجوبة والذي الذي السيوطي بذكره وقال ابن كثير رحمه الله وتعالى أن السؤال أي السؤال الذي سئل عنه جابر كان عن أول صورة كاملة نزلت فبين جابر أن أول صورة كاملة نزلت هي صورة المدثر فنزلت بكمالها قبل نزول تمام صورة إقرأ أي إن إقرأ نزلت منها أو نزل منها, أو نزل منها أول خمس آيات فقط ثم بعد ذلك نزلت المدثر كاملة قبل إتمام نزول صورة إقرأ والجواب الثاني لم أن يقال أو قيل فيه أن مراد جابر بالأولية أولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. نعم أنا مراد جابر بالأولية أولية مخصصة بما بعد فترة الوحي لا أولية مطلقة. أي أن الأولية التي يقصده جابر أن أول ما نزل بعد فترة الوحي. فجعلها مقيادة. بما بعد فتره الوحي أي بعد أن فطر الوحي فترة، وذلك بعد أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم غرفة. حراء الجواب الثالث ان المراد أولية مخصوصه بالأمر بالإنذار، وعبر بعضهم عن هذا بقوله اول ما نزل للنبوة اقرأ باسم ربك. وأول ما رزّل الرسالة يا يوم المدثر رزّل قال نعم بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبّأ بإقرأ وأرسل بالمدثر يا يوم المدثر قم فأنذر فأمره ربه بقوله قم فأنذر بالقيام للإنذار بالرسالة الجواب الرابع أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم لما <تصفيق> وقع عن أو من التدثر الناشئ عن الرعب، وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب <تصفيق> أما المدثر أما المدثر فإنها نزلت بسبب روعه أو الرعب الذي أصابه صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك على خلقه الحقيقي بين السماء والأرض فجاء مسرعا وقد أصابه الرعب من هذا المنظر إلى خديجة الله عنها قائلا دثروني دثروني أي غطوني فنزل قوله تعالى فنزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر الجواب الخامس أن جابرا استخرج ذلك باجتهاده أي أن جابرا اجتهد فيما قال ولعله لم يدري بان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وأيما كان فإن الراجح بلا شك وبلا أدنى ريب أن أول ما نزل أول أن أول ما نزل الخمس والآيات الأولى من صورة إقرأ وهي التي تسمى بصورة العلق ولا قول ضعيف يعني لا يلتفت إليه أن أول ما نزل الفاتحة وإذا لا دليل عليه البتر وفي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق أي أن الله سبحانه أمر رسوله صلى الله, صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسم الله ولذلك استفتحت كل صور القرآن ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية على الراجح من الفاتحة وليست آية في فواتح الصور ولما يستفتح بها فقط وإنما هي آية من صورة النمل وليست في فاتحة صورة النمل ولما قال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ليس هذا منه صلى الله عليه وسلم عصيانا لأمر ربه وحشاه من ذلك وإنما هو إخبار عن حاله صلى الله عليه وسلم لا يحسن القراءة فإن ربه أرسله أميا لا يقرأ ولا يكتب كما قال سبحانه ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون هذه من حكمته عز وجل حتى لا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب هذا، هو الذي يعني خطه بيمينه. كيف هذا هو معروف عند عند قومه أنه لا يقرأ ولا يكتب؟ فهذا يكون فيه مزيد من الحجة عليهم. في قول الذي خلق هذا الاسم الموصول دليل على العموم على عموم الخلق لله أن الله الذي خلق كل شيء ثم خص هذا ببيان صفة خلق الإنسان خلق الإنسان من علق أي ان سبحانه هو الذي ابتدأ خلق الإنسان كما ابتدأ سبحانه بتعليم الإنسان بإنزال الوحي إليه فذكر ابتداء خلق الإنسان في أول آيات ابتدأ بها نزول الوحي والإنسان اسمه جنس كما هو معلوم هو يعني يبين خلق جنس الإنسان والعلق هو الدم وهو ما يكون بعد أن تستقر النطفة في رحم المرأة ثم تستقر تكون علقه قطعة من الدم ثم مضغه إلى آخر مراحل الخلق المذكورة في عدة آيات من كتاب الله كما قال الشيخ من وسيميل بعد ذلك في قوله اقرأ ربك الأكرم الواو هنا للإستئناف والأكرم اسمه تفضيل من الكرم اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم وهذا يبين شرف الكتابة وشرف القراءة وشرف القلم ومما يدل على شرف القلم أنه سبحانه أقسم به فقال نون والقلم وما يسطرون وهذا أيضا يبين فضيلة وشرف يبين فضيلة وشرف العلم وأن الكتابة لها شأن عظيم بل هي تعد بقياس حضارة الأمم والذي تدون التواريخ وبه يحفظ الحق و وكما قال الشيخ ابن وسيمين وذكر القلم لأن هذا القرآن يحفظ في الصدور ويحفظ بالكتابة أيضا والكتابة طريقها القلم ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم وهذا كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا نعم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وكما قال سبحانه أيضا في آية أخرى وفوق كل ذي علم عليم فلا يوجد عالم إلا فوقه من هو أعلم إلى أن نصل إلى العليم العليم العلي إلى العليم العلي سبحانه الذي هو أعلم نعم هو أعلم من كل شيء سبحانه فوق كل شيء فلا يقاس علم, علم المخلوق إلى علم العلي العليم سبحانه فهو سبحانه فوق كل عليم فوق كل عليم ومهما بلغ الإنسان من العلم فإن علمه يعد قطرة لا تذكر في بحر علم الله في قوله تعالى يا أيها المدثر كما قال الشيخ في شرحية أصلها المتدثر لكن قلبت التاء دالا علة تصريفية والمدثر أي لابس الدثار أي الغطاء الذي يتغطى ويتدثر به قم فأنذر هذا أمر منه سبحانه كما بينا ويعد أمرا ببلاغ الرسالة وربك فكبر وهذا حتى يكون فيها التثبيت أو كأن الله سبحانه وسلم ثبت رسوله بهذا بأنك عليك أن تتذكر أن ربك هو الأكبر وهو العلي أي أنا سبحانه أكبر من كل شيء فلا تخشى أحداً في ذات الله عز وجل وربك فكبر وثيابك فطهر اختلف هل هي الثياب الحسية أم الثياب المعنوية؟ في النشر إليه في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وسواء هذا أو ذاك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده مأمور مأمور بطهارة الثياب التي تصلي فيها خاصة وكذلك يعني هي مأمورة وإن كل عبد مأمور بطهارة قلبه من الأضغان والأضران والرجزة فهجر الرجزة على الراجحة الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله فأمره سبحانه في أول ما نزل بعد إقرأ بأن يهجر هذه الأوثان المعبودة من دون الله وبهذا القدر كفاية إن شاء الله وتعالى ونبدأ درس أداب طالب العلم بعد صلاة العشاء عندنا هنا في مصر إن شاء الله وتعالى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستخدرك وتبرك صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم